وَإِذَا قِيلَ إِنَّ رَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُ مَا نَدْرِي مَالِ السَّاعَةِ إِنَّا ظُنُّوا إِلا ظُنَّوا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ